احيبك حقا وما قلته احيبك تسارا وناثرا وصمتا احيبك ان كنت في جانبي احيبك لو زت تبعدا وما قلت ولكان قلبي وليدا احبك تخل لي احبك